بسم الله الرحمن الرحيم يا أ ي ه ا النبي لم ا تحرم ما أ ح ل الله لك تبتغي مرضاه ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم ت ح ل ة ايمانكم والله ََُّ مولاكم َُْْ وهو ََُ العليم َُِْ الحكيم َُِْ و َ إ ِ ذ ْ أ َ س ر َ النبي َُِّّ الى َ بعض َِْ أ َ ز ْ و َ ا ِ ه َِ ب ِ ي ث ا فلما ََ ن َ ب َّ أ َ ت ْ به ِِ و َ أ َ ظ ْ ه َ ر ه الله َُّ عليه َِْ عرف َ بعضه َُْ و َ أ َ ع ْ ر َ ض عن بعض ْ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 أ ن ي ب د ل ه أ ز و ا ج ا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات ع ا ب د ا ت سائحات سيئات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 وامراه لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما, يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آ م ن و ا امراه فرعون اذ قالت, إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون و ع م ل ه ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنه عمران التي أ ح ص ن ت فرجها فنفخنا فيه من روحنا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من ا ل ق ا ل ق ي ن